ستة، استمع إلى الآية الكريمة والحديث الشريف وأعدهما ثم اكتبهما في دفترك بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته